بسم الله الرحمن الرحيم ألف لامين الله لا إله إلا هو الحي القيوب نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وَأَنزَلَ التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ مِنْ قَبْلُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَأَنزَلَ الْفُرْقَانَ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ والله عزيز ذو انتقاب إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء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 wa rrasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi kullum min inda rabbina wa ma yatadhakkaru illa ulul albab qomnana la tuzigh qulubana ba'da ka anta al-wahhab rabbana innaka jamia nasr yawmin la لا fih inna